بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ ٱهْمَ والدين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رب وهو الحق من ربهم تفر عنهم سيئاتهم وأصلحوا and it can be an ban banina gafarut dawal ba فَتَادِيكَ يَضْرِبُ اللهُ النَّاسَ أَمْثَالًا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِي كابون بوبو بن في ح